وَإِذَا فِينَا لَهُمْ آمِنٌ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواف حذر الموت والله محيط بالكافرين ككاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسنعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحيكم ثم يموتكم ثم يحيكم ثم إلي ترجعون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقالوا ان بانوا تقول ان بانوا باسماءها اناء ان كنتم صادقين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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها راضٌ حيث شيء ما ولا تقربه ولا تقرب هذه الشدة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما فيه وقلنا يطول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 ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياه فتقولوا ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين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 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقاذكم فتوبوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّن دَارِ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ سَأْتُمُرَدُونَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فَادْعُ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُمْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ فَدَعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ ما تنبت الأرض من بق لها وقفاها وفمها وعد فيها وبصلها قل أتستبدون الذين وأبناؤهم الذين وخير إهبطوا مسرى فإن لكم ما سألتم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْنَّصَارَى وَالصَّابِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَعَمِلَ صَالِحَةً فَلَهُمْ أَدْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ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 ولقد دعَلْنَ تُمُّ الَّذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَكُلَّهُمْ كُلُّ قِرَدَةٍ قَوْتِينَ فَدَعَلْنَا هَذَا كَلَّ الْمَابِينَ يَذِينَهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَا وَضَتَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ أَن تَأْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَفْتَخِرُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَفْتَخِرُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَاهِي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ذعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وَإِذَا خَرَّنَا مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِوَالِي لَيْنِ إحسَانَهُ وَلِلْقُرْبَى وَلِلْيَتَبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِنَا فِحُسْنَا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم متوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعنوان وإي أتكم أسرار تفادوهم وهو محروم عليكم إفرادهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كزيوان في, في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون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 فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُونَ فَفَرِيقٌ كَذَّبُونَ وَفَرِيقٌ تَقْتُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْلَعَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَبِهِ مَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْلَمُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلِ الْبِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فالله بصير بما يعملون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 من كان عدواً لله ومنائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْبًا نَبَذَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عين بالله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَالْتَبَعُوا مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ وَلَا مُنْكِسُ لِيْمَانٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُوْلَـٰئِكَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوت وَمَا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 وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فإن كان من يوم كلها تبرهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النَّصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَكْنُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَتَوَلَّهُ حِجَابًا وَهُوَ مُعْرِضٌ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها سنه وتعا في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرًا فإنما يكون له كون فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتي ما آيه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قنوبهم. فَبَيِّنَ لِلْآيَاتِ لِقَوْمِي يُنْذِرُونَ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَنْ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي وما نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذجيتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتُهُ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي سِقَاقٍ فَسَيَكْسِي كَهُمُ اللَّهُ وهو الثَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ هُؤلَاءَ حَادِجُونَ لَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْصُونَ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من المات ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعل لكم أمته وسفل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بِالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلناسِ فِي كِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 قال الذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم يوم ضرُون وإلا هم إلها إله واحد اللّه إلها إلها والرحمن الرحيم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 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كما مثل الذين يعقلون ما لا يسمعون إلا دعاء ونداء ثم بكم نعم فهم لا يعقلون. يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْكِنْذِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ثَمَنٌ يَمْطُرُ الرَّوَيْرُ بَابِينَ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ليس البر أن تولوا جهكم قبل المسنق والمواد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمتاكلين وبين السبيل والسائنين وفي الذقاب وإقام الصلاة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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع دودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 فَإِنْ تَهَاوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله، الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهديد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 فَمَنْ لَمْ يَدِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَدِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتْنِ كَعَشَرَةٌ كَامِلَةٌ بَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّخُذُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَدُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فما فرض فيهما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جذال في الحج وما تفعلون من خيرين علَمهم الله وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُونِ وَالتَّقُونِيَةُ الْأَلْبَابَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَهُ فَوَلَمْ مِن رَّبِّكُمْ فإذا أفلتتم من وفاتي فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسن فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أفذته العزة بالإثم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 إنه لكم عدو مبين فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِوَيْلِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم مَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ومختلف فيه إلا الذين أطوه بعدما جاءتهم البينات بؤي بينهم فهد الله الذين آمنوا فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولُوا إِنَّا لَكُمْ ظَالِمُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد سبي لله وكفر به وصد سبي لله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل.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 في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإيه تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لآمنتكم إن الله عزيز حكيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 وَإِمَّا عَزَمَ مُّطَلَّقًا قَفَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَنَافُسُهُنَّ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا خوف ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ ثَبَلُوا نَأْجَلَهُنَّ فَأَنْسِكُوا النَّبِيَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَدْرِحُوهُ النَّبِيَّ مَعْرُوفٌ وَلَا تُنْسِكُوهُ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتْخَذُ آيَاتِ اللَّهِ زُوَاعٍ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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَذَٰلِكَ يُرْضِي اللَّهَ وَمَا رَضِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْعَظِيمُ بِالْمَعْرُوفِ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 ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ عَفَوْنَ أَوْ مَسَّتْكُمْ وَالَّذِي مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَمَسُّكُمْ يعفو وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَعْفُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسْطُورَةِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحك بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بثقة في العلم والجسم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 فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ غَتَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِدَالُتَ وَجُنُودِهِ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 ولما برزون جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأوده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فبين يكفر بالطاووس ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقلة في صم لها والله سميع عليم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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبعة مابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قول معروف ومغفرة خير من صبقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنه من ماكيل واناب تدري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه انكبر وله درر وضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات علَّكم تتفكرون.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 يحسبهم الداهن أغنى من التعف تعرفه بس ماهم لا يسألون الناس إن حفّا تعرفه بس ماهم لا يسألون الناس إن حفّا وما توافق من خير فإن الله به عليم.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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخذطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أدله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم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 واعطوا عنا وغفر لنا وارحمنا